الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا على آل داود شكره يعملون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 سيروا فيها ليالي وأي من آمنين فقالوا ربنا بعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل مي يرزقكم من السماوات والأرض قر الله قل مي يرزقكم من السماوات والأرض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 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا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 بل مكر الليل والنهار إذ تمرننا أنكفر بالله ونجعل له الدادر وأسر الندامة لما رأوا العذاب وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فيه عناق الذين كفروا وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرّا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنّ بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاكُمْ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 إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجره إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علَامُ الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علَامُ الغيوب قل جاء الحق وما يبدُو الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما ظل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحين إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن وأن لهم متناوشا من مكان بعيدا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون